فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه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 الرحمن منك إن كنت تقيا قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَاهٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بَنَاذَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِيلَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِّيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا بَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت آرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه 114. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا 115. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 116. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون